له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة تسبحون بحمد ربهم ويستوفون لمن في الأرض ألا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْوَفُورُ الرَّحيمُ وَالَّذينَ اتخذوا من أولئك الذين آمنوا الله حفيظ عليهم تجنبها النار عليهم تَعْبُدُوا أَحَدًا مِن دُونِهِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير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 وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبَ تُطْعِمُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا ومن الْأَنْعَامِ أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات وَالْأَرْضِ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إِنَّهُ بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إِلَيْكَ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 وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل ثُمَّ لَّقِضَى بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوهُ الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَفْقِحْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أنت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 والذين يحجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضه حجتهم عند ربهم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 الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم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 هو بعباده خبير بصير، وهو الذي ينزل الوثم بعد ما قنط وينشر رحمة، وهو الولي الحميد، ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما, وما بث فيهما من دابة.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 والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين اذا اصابهم البغي هم وجزاء سيئه سيئه مثلها فمنعفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين ولا من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 ما رأوا العذاب يقولون يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل خاشعين من الذل يضرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذينَ خَسِرُوا أَفُسَهُمْ وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابِنَّ مُقِيمٌ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أُولِيَاءَ يُصِرُّنَهُمْ ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم